بسم الله الرحمن الرحيم شبث الله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلفكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير أَلَمْ نَجْعَلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِحْفَظَةً وَحَصَرًا وَتَارًا وَأَلَمْ نَجْعَلِ يعلم ما في فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ما نَجْعَلِ الْجِبَالَ أَوْتَادًا والله بِهَا الْأَرْضُ وَلَا تَمِيدَ بِكُمْ وَأَلَمْ نَجْعَلِ النُّورَ وَالظُّلْمَةَ خَيْرًا لِلْبَاصِرِينَ وَأَلَمْ نَجْعَلِ اللَّيْلَ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر من أهدوننا فكفروا فكفروا وتغلوا واستعنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ألن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثنكم لتنبعن بما عملتم ثم لا تنكأ أن بما عملتم وذلك على الله يشين فأمنوا بالله ورسوله ونوا الذي أنزلناه والله بما تعملون كبير يوم الجمع يوم الجمع ذلك يوم استغاب وما يؤمن بالله يعمل صالح ويكفر عنه سيئاتي ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفول العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد فالبه والله بكل شيء عليم وعطيع الله وعطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البناء المكين الله لا إله إلا هو وعلى الله فلتوفر المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم إذا حضروا وإن تكوا تصفو وتفو فإن الله رزقهم إنما أموالكم وأولادكم في ذمهم والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وعطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق نفسه فأولئك هم المهلكون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم آلم الغيب والشهادة عزيز الفكيم